وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح مجاج ومن كل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 ويوم الْقِيَامَةِ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أَيُّهَا الناس أَنْتُمُ الفقراء إِلَى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 فَيَرْجُونَ تِجَارَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَخْذُلُ لِيُوفِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لخبير بصير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 أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فلوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 بما كسبوا ما تركا لظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا